گوش دلو جان به سپارید به تلاوت آیات شریفه یکم تا هشتم از سوره بارکه حجرات با صداق استاد کریم منصوری به مدت هشت دقیقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدين الله ورسوله كون له وتقم الله ان الله سمي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض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 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله Yeah ت voir ولا well, أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عزيز قُلْ <تصفيق> اللَّهُ